بسم بس مل رہی مرنت وید ول يا وید الانسان ما متوخرت بربك کا الذي خلقك فسواك فعدلك 110. في أي صورة ما شاء ركبك 111. كلا بل تكذبون بالدين 112. عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون 115. إن الأبرار لفي نعيم 116. 111. فجارا في جحيم 112. يصلونها يوم الدين 113. وما هم عنها يُخْسِرُونَ أَلَا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 119. الذين يكذبون بيوم الدين 110. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم 111. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل أران على قلوبهم ما كانوا يكسبون اين دل محجوب ثم انهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا ان كتاب الابراء لن في علين وما ادراك ما علون كتاب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 121. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين 122. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلون بل كفار ما كان